قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ننتموا إن إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير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 أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمُ إِنَمْسَكَ رِزْقًا بَلَّدُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 قل رأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجيل الكافرين من عذاب نليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين أَلاَ لَيْتُمُ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ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 عتل بعد ذلك زنيمنا كان ذا مال وبنين إِذَا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم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 إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم قل لكم لا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاوون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون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 117. فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون 118. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون 119. سلهموا أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السدود فلا يستطيعون خاشعة نبصارهم ترهقهم ذلاً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 فجتباه ربه فجعله من الصالحين وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقه ما الحق وما ادراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارع فأما ثمود فاهلكوا بالطاغية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 وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُتَّفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمُ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حملناكم فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً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 وَنْشَقَتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ إذِي وَهِيَةُ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إذِنَ ثَمَانِيَةُ يَوْمَ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِياً فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها ها أمقرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانيا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيا ولمدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه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 وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَالِسَائِلٌ بِعَذَابِ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 ثُمَّ نِبْتَغِي وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ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 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الاجزاث سراعا يوم يخرجون من الاجزاث سراعا كانهم الى نصب يوفضون خاشعه بصارهم ترهقهم ذلا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 إصرارا فقلت استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا عليكم يرسل السماء عليكم مدرارا, يرسل السماء عليكم مدرارا, يرسل السماء عليكم مدرارا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 وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن هدا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم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 رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارى صدق الله العظيم